يا خطي مليت مليتي حياتي دموع زودتي مريم مري مرأسي اللي خدمت يسوع صلي على شاني انا كل ما اقول اخر مره ارجع لها تاني ايامي يا مريم روس والفرح نسياني و أعيش طاهر و أعود للي فداني نور ربي أسوع قدامي ظاهر و ازنو بعمياني نور ربي أسوع قدامي ظاهر يا ازنو بعمياني أرجوك صليلي أمري مرقوس أرجوك لا تنسي شهواتي بنفسي حبيت عالم ثاني غير أن في حزاني وياسي بالشهوة ملياني غير أن في حزاني وياسي بالشهوة ملياني أرجوك صلّي لي مر مرغوص أرجوك لا تنسى Yeah, I'm gonna So